قلل الذنوب صغيرها وكبيرة ذاك التقوى واصنع كما شن شوك الأرض يحذر ما يرى. لا تحكرن صغيرة ان الجبال من الحصى وكل ما وقع في ذم قال صغيرة وكل ما وقع في قال الحمد لله صليت أنا في جماعة إن الحسنات يذهبن السيات يدخل البيت تحت الفاز ما يفعل يستمع للأغاني يقول الأمر صغيرة ان شاء الله لا تضرني. وإذا مرت السوق نظر إلى كلانا وعلانا ويقول هذه صغيرة وهذه لا تضر ثم إذا ذهب, إذا ذهب إلى بيته يجلس يتكلم في كلان وإذا ذهب إلى المجالس يسمع غيبة في كلان وينم في كلان ويتكلم عن كلان ويستبع عراض الناس حتى إذا جاء يوم القيامة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين من الليلة عندما تحت الجريدة لتقرأ الأخبار فنظرت إلى المرأة وقلت صغيرة تلك الليلة عندما جلست في الغرفة فتحت التلفاز لتستمع إلى الأخبار وكانت الرأة مذيعة فكنت تنظر إليها وتقول أخبار ذلك المجلس التي كنت تدرك فيه وكنت تسمع فيه الغيبة والسخرية والنميمة وكنت تقول أنا ما تكلمت أنا فقط استمع. ذلك اليوم عندما ذهبت قام لك امرأة تبيع وتشتري منها وقد تكلمها وتنظر إليها وتحادثها وتضحكها، وكنت تقول وتحج نفسك فتقول حاجة وضرورة مسكين لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كذا ضائق الإيمان في هاوان حتى يبلغ في الأمر أن يقع في الكبائر نسأل الله العافية في الفواحش يقع في الغيب هو يختار يقع في حقوق الوالدين بل لعله يفعل المنكرات العظام نسأل الله العافية بل يبدأ يجاهد كل أمة معافح إلا المجاهرين يبدأ يجاهد يجلس أمام الناس ويعطي الله ويفعل المنكرات بل يستغر أنه يفعل كذا وكذا يقول للناس سافرت إلى المكان الفلان فعلته كذا وكذا يفتخر انه كان يعصر لاعز